يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا, ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إن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 إِ فِرْععْونَ وَقَوْمِه إِهُم كانَوا قَوْم فَاسِقين فَلََّ جَاءتْم آياتناَا مُبصِةَ قالوا قالوا هذا سِخرُ مُبين.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 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وعوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين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 قالت نملة قالت نمنا تيا ايها النم مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قونها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 أنه عذابا شديدا أو لأتبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها, ولها عرش كريم ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم, فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون الله ألا يسجدون اللَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ الله لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا